بصوت المنشد نجم عبد الله ليس الغريب غريب بالشام واليمن إن الغريب غريب اللهج والكفاني إن الغريب له حق لغبته على المقيمين في الأوطان والسكان لا تنهرن غريبا على غربته الدهر ينهره بالذل والمحان سفري بعيد وزادي لن يغبى المضاني وقوتي ضعفت والموت يطلبني ولي بقايا ذنوب لست أعلمها الله يعلمها في السر والعالم ما أحلم الله عني حيث أمهلني وقد تماديت في ذنبي ويسترني تمر ساعات أيام بلا ندم ولا بكاء ولا خوف ولا حزن. أنا الذي أنا الذي.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 دعنك دع عذلي يا, يا من كان يعذلني لو كنت تعلم ما بي كنت تعذرني دعني أسح دموك وعلى قطعهما، فهل عسى عذرة منها تخلصني؟ كأنني بين تلك الأم من طرحا. على الفراش، على الفراش وأيدي قمت فليغني، وقد تجمع حولي من ينوح ومن يبكى. يا علي يا معاني للينتموني وقد اتو بطبلي كي يعاني ولم سد الزعيم وصار الغوت يجذبها من كل عرق بلا رفق ولا هاواني واستخرج الروح مني تغرب وصار ريقي مريرا حين غرغرني وغمدوا بعد الإياس وجدته في شراء الكفن وقام من كان حب الناس في عجل نحو المغسل يأتيني يغسلني وقال يا قوم نبغي غاسلا حذيقا حرا أديبا أريبا عارفا فطني فجاءني رجل منهم فجردني من الثياغاب وأعراني وأفرجني وأودعوني على الألواح منطرحا وصار فوق خرير الماء يوظفوني وأسكب الماء من فوقي وغسلني غسلا ثلاثا وناد القوم بالكفانين في ام باللا كما ما لها وصار الزاد دي عنوطي حينا حن من الدنيا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 صلوا علي صلاة لا ركوع عليها ولا سجود لعل الله يرحمني وأنزلني إلى قبري على. وقدموا واحدا منهم يلحدني وكشف الثوب عن وجهي لينظرني وأسبل الدم من عيني أضربني. وقام محترما بالعزم مجتملا وصفف الأبن من فوقي وفارفني وقال هلو عليه ضوء و وتانم حسن الثواب من الرحمن ذل منين في ظلمة القبر لا ام ولا اب شفيع ولا أخ يؤنسني فريد وحيد القبر يا سفا على الفرا ها لني صورة في العين إذ نظرت من هول مطلع قد كان أدهشني من منكر ونكير ما أقول لهم قد هالني أمرهم جدا فأفزعني وأقعدوني وجدوا في سؤالهم ما ليس وراك إلهي. أن يخلصني، فمن علي بعفو منك يا أمل، فإنني موثق بالذنب مرتهن. تقاسم الأهل مالي بعد من صرفوا وصار وزعي على ظهري ففقلني واستبدلت زوجتي فعلى اللماء برد وحكمته على الأموال والسكن وصيرت ولدي عبدا ليخدمه وصار بالي لهم حلا بلا ثمن فلا تغرنك الدنيا وزينتها وانظر إلى فعلها في الأهل والوطن وانظر إلى والدنيا بأجمعها هل راح منها بغير الحنط والكبني خذ القناعة من دنيا ورض بها لو لم يكن لك إلا راحة البدن يا الخير تحصد بعده ثمرا يا زارع الشر موقوف على الوهن يا نفسك فيه عن العصيان واكتسبه فعلا جميل لعل الله يرحمني يا نفس ويح كتوبي وعملي حسنا عسى بعد الموت بالحسن ثم الصلاة على المختار سيدنا ما وضع البرق في شام وفي والحمد لله ممسئنا ومصبحنا بالخير والعفو والإحسان